بسم الله الرحمن الرحيم قل بفوق الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما علموا صحه الطلبه الدكتور محمد رمضان اسماعيل يقدم لكم لكم بسم الله الرحمن الرحيم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 من الكذاب على صور التفسير وقد وقفنا في الكتاب عند ذكر قواعد التفسير وقد ذكر القواعد الترجيحية وذكر أنواع ده. فمنها ما يتعلق بالعموم في القرآن من ما يتعلق بالسياق القراني من ما يتعلق برسم المصحف من ما يتعلق بالأغلب من لغة العرب ومن ما يتعلق بالمعاني الشرعية في القرآن صح؟ نحن وإذن ها؟ هنبدأ بقى في ما يتعلق بتصريف الله. كل المصنف ما يتعلق بتصريف اللغوي معرفة تصريف اللغوي وارجاعها الى اصلها يعين في بيان الراجح من الاقوال ورد ما كان غير صواب ولا شك ان الالفاظ تختلف معانيها اختلاف تصريفها وان كانت من مادة واحدة مثل قصطة واقصطة فقصط بمعنى جار ولم يعدل ومنه قوله تعالى وأما القاصطون فالقاصطون فاعل من يعني جار وظلم وأما القاصطون يعني هؤلاء الذين جاروا وظلموا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطلا وأقصط بمعنى عدل يعني عكس المعنى منه قوله تعالى إن الله يحب المقصط فالمقسط فاعل صيغه فاعل من القصطة فهو مقصط أما فهو قاصط فهذا التصريف بإضافة هذه الهمزة اختلف المعنى حتى صار ضد المعنى الأول فلو توهم إنسان مثلا وظن أن قوله تعالى وأما القاصطون من الكسف والكستاصي ومن أقصة الرجل يعني عدل لابا في مضلة بالفهم ولا؟ في مضلة بالفهم مثال ذلك قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم ذكر الزمخشري معنى بإمامهم أي بمن اقتنم به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب ثم ذكر قولا آخر قاله بعضه وأن إمام جمع أم جمع أم ثم بدعه وعلق ابن المنير على هذا القول الغريب بقوله قال أحمد ولقد استدعى بدعا لفظا ومعنى. فإن جمع الأم المعروف إيه أمهات فأم جمع أمهات هذا تصريف اللفظ فكيف نكون الأم إمام بمعنى جمع أم يعني بمعنى أمهات يوم ندعو كل أناس بإمامه وهذا التفسير نشتعر رائج عند العام يقول لك أن يوم الإيامة العبد يقول الإنسان يدعى بإيه اسم أمه هو من أدلة ذلك هذا الفهم الخطأ في المغلوط ويرجع هذا الخطأ إلى تصريف اللغوي تصريف اللغوي اللفظة فجمع أم أمهان مثال كذلك قول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كثير ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال قوله تقرضهم من انقرض بمعنى قطع والمعنى تقطع لهم من ضوئها شيئا يعني يعني زمت اليك بيهم ها تقطع لهم نصيبا يعني وكان الشمس مأمورة بذلك هذا ما يشعر به المعنى وقيل تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول سريعا كالقرض يسترد وعلى هذا يكون أصل تقرضهم أقرضا يبقى في قرضا معنى قطع أقرض بمعنى سلف يعني معنى أعطى ولو كان أصلها أقرض لكان الفعل مضموم التاء تقرضهم لكان هكذا وإذا غربت تقرضهم لأن تقرض من أقرض أما الآية بفتح الداء فتقرض من قرض كل هذا تصريف هذا لسان العرب مش بمزايا نرفع وضم وافتح لا ايه قواعد وضوابط وكما قلنا من قرض أن هذه الضوابط لم يخترعها علماء اللغة علماء النح والمعصار وإنما هي استقراء لتلك الظواهر التي كان يتكلم بها العرب تواضع العرب على لغة وعلى لسان وكانت تلك اللغة لها ظواهر هذه الظواهر هي ما كتبها بعد ذلك وعذبها وقاعدها وضبطها علماء اللغة من النحو والصرف وغير ذلك ولما كان الفعل مفتوحا بلعناه من الأول يعني قرض بمعنى إيه قاطعا يعني في الحقيقة هو مش مش, مش أقرب معنى ثلف ها؟ يعني سلف وبعدين تسترد لا ليس فيها ذلك المعنى في الشخص لا تسترد ذلك الخير وهذا النافق وانما قطعت لهم فجعلت لهم نصيبا من ضوئها من حرارتها من نفعها وخيرها جعلت لهم ذلك النصيب ثم ماضات وفي معنى الايه معنى المنة ومعنى الرزق والعطاء والهبة من الله تعالى وان الله عز وجل إذا وهبهم هذا لم يسألهم استردادها الغير من تتشمل المعنى على على أقرب أقرب معنى سلف يعني مشعر بايه مش نمشتجين الرد القضاء قال أبو حيان وقال أبو علي معنى تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول سريعا تقرضهم ثم تزول سريعا كالقرض يسترد والمعنى عنده أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة ولو كان من القرض الذي يعطى ثم يسترد لكان الفعل رباعي فكان يكون تقرضهم بالتأل مضمومة تكون تقرضهم لكنه من القاطع يعني ديتهم نصيد مش سلفتهم لأن ديتهم نصيد قاطعت لهم من نفعها وخيرها نعم القائدة التدريفية السابعة أو القواعد السابعة ما يتعلق بالتقديم والتأخير العرب لهم ناسق لهم عادة في الكلام هيتكلم كان لن فيأتي بالمبتد ثم يأتي بالخبر إذا كان في عامل دخل على الجملة الإسمية يأتي بالعامل بعدين الاسم بتاع العامل وبعدين الخبر بتاع العامل ياتي بال بالمسند اليه ثم ياتي بالاسناد بالفعل ثم يأتي بالفعل ثم يأتي بالمفعول أو يأتي بالفعل ثم يأتي بالفعل, ثم يأتي, بالفعل ثم ياتي بالمفعول وهكذا لا بعد لا يخالفون عادته ذلك الاصل الا للتنبيه على غرض ما لان السامع زي ما قلنا ان العرب يتكلمون ثقة في فاهم المخاطب يتكلم هو مفترض من المخاطب عربي فاهم ما يقول فإذا قدم وأخذ جمع وافرد فن حط مش عارف كل ده هو يثق في أن المخاطب السامع يقف على المغزى والفائدة من تلك إيه؟ اللفته أو هذه النكتة فبدل ما كأنه يقول له معاني كثير قوي يعبر عنها جمل جمل كثيرة عبارات كثيرة اتى بعبارة وجيزة عشان تأدي أكثر من معنى فاختصر دي كانت عادة العرب تقديم التأخير ظاهرة عربية بليغة تدل على أن العرب لم يكونوا يقتصرون في كلامهم على حدود الألفاظ فقط يعني مش كل معنى للابس واحد يساوي واحد اثنين بيساوي اثنين لا كانوا يتصرفون ويتنوعون ويتفننون فكانت لسانهم أثرى لسان وبذلك نزل القران أنا ليه مهتم بكلام العرب ليه مهتم كيف نحن نستحل كلام العرب نحن نستعلم كلام العرب لأنه بغير ذلك لا نستطيع أن نستنبض من كلام الله تعالى من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي كيف مراد الله أين مراد الله في العبارة دي فإذا أردت أن تقف على مراد الله لابد أن تحسن استباطة تلك المرادات معي يا أخونا نفهوم يقول الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه تأخير. ما تقول الرجل طيب الشجرة طويلة المرأة حسنة، الكتاب نافع، البحر آآ آآ يموت آآ ضرب زيد عمرا، وهكذا كل الفاعل قبل المفعول. فإذا قلت فإذا قلت ضرب عمرا زيد هنا انت خالفت. ما التأخير وأخذت ما حقه، فجئت المضروب اللي هو المفعول. جبت قصاد الضارب اللي هو الايه الفاعل والمفروض ان الفاعل اقوى وبالتالي يقدم على المفهوم لكن العرب لما فعل ذلك وخالف الاصل والناس اللي بيجري عليه كلامه فده كانه يريد أن ينبه السامع إلى قضيه ما او يتجاوب مع السامع يتفاعل معه كان السامع ما من ضرب ما يهم ايه ان الضرب سيحتدب له المهم او هو عايز يقول له انا مهتم قوي بالمضروب مش مهم الايه ولذلك ممكن تقول ضرب عمرو وتسكت لان مش فارقه بقى, بقى عمرو بيضل دي قضية كبيره جدا مش مهم مين ضرب فاذا قلت ضرب عمرا زيد يبقى انت اردت ان انت توجه النظر في بادئ الامر الى إيه. إلى الفطرور فإذا قلت ضرب زيد عمرا رجعت به الهدوء الثاني وكل شيء في مكانه في موضوعه بل جملة عادية بتقدرش تقول دلوقتي إن فيها تنقب حد يا بتقدرش دلوقتي إن فيها تنقب الفعل عشان نقدمه لأن الأصل تقديمه الفاعل صح كده مظلوط يا أخوانا قال أبو دعفر النحاس. والتأخير إنما يكون إذا لم يجوز غيرهما يعني داخل في الأرض ولذاك لا يجوز أن تفعل أشياء داخل في الأرض إلا إذا اضطررت إليه ومن الاضطرار الاضطرار هنا مش اضطرار حمود لابد أن أكل المايزة مش اضطرار إيه مش اضطرار شرعي إنما اضطرار لغوي حرفي صناعي فني ها زي واحد اضطر في العملية يعمل كيت وكيت لأنها صعبة شوي زي واحد اضطر في حاجة كهربا يعمل حاجة يعني هتاخد مدة أطول كل ده ما فيش محرم شرعي ولكن هو إيه نقدر نقوله ده اضطرار صناعي نفس الكلامين ده اضطرار لغوي ليه يضطر قال اللغة لأنه أراد بهذا أن يدل على معنى على معنى زائد قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى التقديم والتأخير لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع ليه لخلاف الأصل الأصل لوحده مش محتاج دليل الشيء العادي الطبيعي مش محتاج دليل لذلك لما قال الأنبياء لقومهم أفي الله شك ما يبني؟ والمقاضية فالشك حتى إيه؟ نأتيكم بسلطان مبين او نأتي ببرهان بان المسألة أصطع من الشمس في واضحة النهار ما بيش أوضح من كده أفي الله شك ما شك نجيب إزاي دليل والله تعالى هو دليل كل شيء وبيه يقوم كل شيء هذا هو المعنى فالطبيعي الأصلي العادة عليهاش ايه دليل لكن الدليل دايما يأتي عشان يسمي بغير العادي عشان لابد غير العادي لاستثناء كل شيء في اللغة في العرف، في الشرف لابد دايما لاستثناء اتبع عشان يبقى أصلي يبقى هو المتبادل يبقى هو اللي سابق لابد من ايه ركوبه لابد من واسطه تقدمه فوق الإيه الاصل زي ما قلنا الحقيقه والمجال وقفت امام البحر فوقفت امام البحر وقفت امام البحر اني بحر الاصلي والعادي والطبيعي ايه هو المتبرر إلى ذين العربي اسلام مع ذلك الكلام البحر اللي هو اليم الماء صح كده لكن ما تيجي تقول له وقفت امام البحر وهو يلقي درسا ايه لتلامذتي يبقى انت قصدت ايه أصدت بقى البحر يعني العالم اللي كيهبه زي البحر يموت يفيض بالعين كما يفيض البحر بالماء كنت قصدت كده بس لابد تجيب القرينة قرينه بقى القرينه دي هي الركوبة هي الواسطه اللي هتروح جايبه المعنى رقم 2 تخليه رقم رقم 1 قال الطبيعي لغة وعربا وشرعا مش محتاج دليل دائما الدليل محتاجينه فين في الاستثناء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتقديم والتأخير على خلاف الأصل فالأصل إقرار الكلام على نظم وترتيبه لا تغيير لا تغيير ترتيبه ثم إنما يجوز فيه التقديم والتاخير مع القرينه أما مع اللبس فلا يجوز. لأنه يلتبس على المخاطب يعني إيه قادم مهمه برضه إن أصل الكلام أن يحمل معنى يفهمه المخاطب، فإن لم يؤدي الكلام تلك الوظيفة فقد عطلنا الكلام عن وظيفته، لاني ما أدش المعنى كيننا بنقول له ما يفعل كيننا بنقول لها. وإحنا عندنا الأصل إيه إعمال الكلام. يبقى المخاطب المتكلم مطالب بايه مطالب بأن ينطق بكلمات تحمل المعنى المراد ليفهمه المخاطب صح كده يبقى انا لازم انطق انا عايز اصور له صوره جميله ابين له جمال المراه حسناء جدا جدا فانا ممكن اقول له هي, هي كالبدر في السماء ماشي يبقى انا صورت ده لكن لو انا جيت دلوقتي انا عايز اوصف ما وقلت هي كان نار في يبقى النار هنا فيها زمان ممكن السامع انت جاي تمدح ولا جاي ايه ولا جاي تذم النار بتحرق مظبوط النار بتحرق يبقى انت البث لو قلت ان يكون الكلام العباره اللي خارجه من المخاطب من المتكلم شايل المعنى وتؤديه وتفي بهذه الوظيفه حس ان السابع يسمع ذلك المعنى كما أراد أن يوصله إليه المتكلم ودي البلاغه البلاغه ان انت في اوجز عباره توصل المعنى على اتم ما يمكن المعنى المعنى ممكن يكون مباشر جدا اشعار طويله المعنى مباشر جدا الرجل عالم وفي معنى ممكن يكون ملتوي شويه او في عمق او في بعد تاني زي ما تقول الرجل بحر انت محتاج بحر اه بحر يعني اه تقصد الماء عشان يبقى معنى كده نوري الكريم أو ري... يبقى انت انتقلت من من شيء لشيء لكن وافى بالغرض ولا اه وافى بالغرض لابد ان يافي الكلام بغرض الوظيفة ايه الوظيفة اه المعنى الى السامه. واضح يا اخوان طيب دلوقتي لو اني انا جيت اعمل كده قلت ايه ضرب عيسى موسى واحد اسمه موسى واحد اسمه عيسى ضرب عيسى موسى هنا نحمله على ايه هنا في فعل، في فاعل في مفاول يبقى لازم احمله على المرسل الطبيعي مصبوط كده؟ ليه؟ لان احنا قلنا احنا مش محتاجين عناء ولا كلفة ولا تصنع ولا ادلة ولا براجين على الطبيعي طب جي واحد لا انا ما اصدتش ان موسى هو اللي ضرب عيسى ده موسى هو المضروب بس انا قدبته ها؟ طب انا شعرفني بقى دي لا يبقى ما ينفعش هنا بقى ما ينفعش انت تلبست علي المعنى الجملة اللي انت اديت هنا ما وصلتني لقبطتني اديتني معنى انت ما اردتوش يبقى ما ينفعش تعمل كده يبقى لا إما تجيب لي قرينه على إن الضارب هو عيسى مش موسى وإن المضروب هو موسى أو أنا هحمل الكلام على على الطبيعي معايا يا أخواننا ده اللمس. يبقى ما ينفعش يأتي الكلام المقصود منه إن انا فاهم المخاطب بقضية من اللابس أو قضية من الإيهان وده من الردود المهمة جدا جدا جدا اللي لا ينفك ما يعرفش يا ربنا المتأول اللي اسمعوا الصفات اسمعوا الصفات ان هذه العبارة اللي هي الآية هي الحديث تكلم به ربنا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصل معنا المعنى ده حيانا يكون يتحدث عن صفات الله تعالى مظبوط كده فالمفترض ايه الوظيفة بتاعة العبارة التأكد هذا المعنى. المعنى المعنى ان يعرف بالله ان يعرفها بصفات الله ده أعظم مطلوب أعظم مقصود أعظم أهدافي هذا القرآن أن أعرف الخلق بالحق صحيح كده؟ نزل القرآن عشان يعرف الخلق بالله فلما تكلم عن صفات الله اللي هو أمر غيبي تماما ما يقدرش يوصل له إلا بهذه العبارة جيت وقلت العبارة دي محتاجه إيه؟ ده فيها ايهام وفيها تلبيس ونعلبيسها أكتر ما يدفعش ده في الحقيقة ده اتهام لهذه العبارة حاشها لله كلام ربنا سبحانه وتعالى ما اراد ان يهدي اليه العباد فهداهم اليه وعرفهم به وتحبب اليهم بتلك الكلمات ليعرفهم بصفاته واسمائه وافعاله وشرعه وحب تيجي تقول ان هو في هذه العبارات اشكل على الناس والناس دول مين الامه والجاريه والصبي والبدوي والأعرابي والحضري والمستعرب وكل الناس والذكي والغبي كله خطب بكل هو الله واحد صح كده خطب بهذا القران يبقى لابد من حد أدنى يشتركوا فيه كل الناس مظبوط ما ينفعش ابدا اتصور العباره دي ليها اعماق اخرى اعماق دي يتغير بيها المعنى فاللي ياخد الوش هيثبت الصفه واللي يتعمق شويه هيلغي الصفه ما ينفعش انت وانت بتعمل في ايه؟ انت بتتكلم دلوقتي ايه نحو صرف واللي بتتكلم دلوقتي في اعراف وعدات تتكلم في صفات المولى امر ليه بمحط فما يجيزه ابدا انا اتعرف اناقف عليه الا من خلال العبارة المعصومة من كتاب الله او هذه رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود بحنا نفيدنا كده ان الاصل مع مش دليل وان انا احمل على الاصل الا ان انت تأتيني بوسطها هي اللي تخليني ايه أحمل على غير هذه النقطة للنقطة الثانية أن الكلام ينبغي أن يؤدي وظيفته والغرض منه ايه الوظيفة؟ الإسهام تظبوط كده إن لم يؤدي هذا حصل الاهتباس فالاهتباس هنا يعطل الكلام ويخليه لها وليش معايا كنا مثاله قوله تعالى الذي أخرج المرة فجعله زاء الأحوان. الأحوان شديد السواد أو الأخضر الضارب إلى السواد من شدة الخضرة. اللون الأخضر لخضرار إذا اشتد أعكا. زي في قولنا مدهامة يعني شديدة الخضرار ضرقت إن تحس أنت داخل في إيه. مكتوم اللون مكتوم غامق ضرب الى, الى السواد والغثاء الهشيم اليابس الهشيم اليابس يعني الهشيم اليابس زي العشب مثلا الحشيش لما يصفط ويتهشم يابس ويتهشم نعم وفي معنى الآية القولة الأول أن الله أخرج البرع أخضر الذي أخرج المرعى فجعله غثاء يعني أن الله أخرج المرعى أخضر ثم جعله من بعد الخضرة يشيما متكسرا مائلا إلى السواد من القدم الثاني أن الله أخرج المرعى أحوى أي أخضر شديد الخضرة مائلا بشدة, بشدة خضرات إلى السواد ثم جعله يشيما متكسرا ويكون على هذا القول أحوى مؤخرا حقود تقديم يعني ايه يعني الذي اخرج المرعى احوال فجعله وسائل امال يا اخونا اي نفس ما هو, هو ما هو حقه التقديم حقه التأخير هو قدم هو بقى أخير في الجملة هي نفس الجملة ملفاء هنا ربطت في الجملتين فكانت في الحكم وكان ايه كان جمله جملة وعبارة واحد شوفت ابن شوفت له ابن جرير قال ابن جرير الطبري القول وهذا القول وإن كان غير مدفوع يعني القول ده وإن كان ما نقدرش نرد ونبطيله يعني أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد, قد تسميه العرب أسودا غير صواب عندي بخلاف تأويل أهل التأويل على أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديم عن موضعه يعني إيه؟ يعني أنا ما أقدرش أأخر المقدم ولا أقدم المؤخر إننا أغير النظام بتاع العبارة إلا إذا اضطررت إلى ذلك ما ينفعش افهم العباره إلا كده لكن طالما اقدر أفهم العبارة على النظام الأساسي النظام الأصلي ايه اللي يضطريني إن أنا أقول تقديمه تأخير مش حاجة تضطرين وبالتالي بدأ القول دا يبقى إيه؟ قول أضعف هذا هو المعنى الذي يريده يقول فأما وله في موضعي وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقليم والتقليم والتقليم الاحتيال التكلف يحاول ان هو يدور ويدبر بحيث ان ايه ان يصل الى الوجه والمعنى المطلوب طب وليه يا عبد الله هو المعنى واضح فالمعنى بدون تأخير وتقديم بدون تقديم وتأخير المعنى كل حط كل كلمة في موضعها الذي اخرج المرأة فجعله خلاص يعني بعد أخرج اخرج المراه جعله غساء احوى لكن انت تقول ان في تقديم الذي اخرج المراه احوى فجعله غساء بعد ذلك طب ما طب قدمت ليه إلا اضطررت الى كده او ما ينفعش نفهم الايه الا بالتقديم ده لا ينفع يبقى خلاص ما ينفعش انت تعمله هو ده معاك معايا اخواننا ما اضطرش الى تغيير النظاره ولا النفق بتاع كلام العرب إلا عند الاضطرار القاعدة الترجيحيه الثامنة هانت كما يهول ما يتعلق بظاهر القرآن المراد من هذا أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع أو إليه أو كما قال الإمام الفديرير غير دايز ترك ظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن إلا بدليل يعني إيه يعني إحنا قلنا دائماً بنكر أنا قلتك العرب إذا نطق كلمة لا بد لي يكون سمعها لأن ححكم بعربي ها والا فتعالى نتكلم في الكلام الدارج دلوقتي انا قلت لك ايه والله وقف لي سياره واخد لي سياره إيه انت دلت طول النهار واقف طول الليل واقف تقول انا ما لقيتش سياره مش سياره يعني راك ماشي مسافر مثلا ها فتحت القاموس وقعدت ايه تدور فلقيت إني سياره كذا كما في قول الله تعالى وجاءت سيارته لا المقصود مش كده انت دلوقتي معرض للذم والايتاب واللوم ولا لا لان انا بكلمك دلوقتي بالعامه بما يتداول ويتواضع عليه الناس الان لكن لما نتكلم دلوقتي بالعربي بالنحو وبالصحه دي قضية اخرى دي قضية أخرى. يبقى ايه الظاهر اللي انت فهمته يتداول باذن اي سامع دلوقتي وفي سياره يعني عربيه مظبوط كده مفهوم ولا مش مفهوم كذلك العرب العرب بقى إذا تكلموا اللي هو نزل القرآن بلسانه بظواهر لغتهم إذا تكلموا ثقة في فهم السامع تفننوا شوية في العبارة لكن مرضو لابد أن يؤدي الكلام إلى, الإيه؟ إلى المعنى صحيح بعض الكلام اللي قالوا إذا دل يدل على مقطة واحدة فكي لما قلنا كده إن, إن, أن الألفاظ هذه الكلمات بتدوس على كيبورد في التماغ على لوحه مفاتيح ماشي ويطلع الاسكريم عندك في الفهم ففي كلمه تدوس على ظل واحد فقط على حرف واحد فقط على معنى واحد فقط فسمعت قلم خلاص دات تتطورت لا لا ايه في الشاشه نفس الصوره وفي الفاظ اخرى تدل على اكثر من معنى متساويه فالقرب سمع العربي القرب قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم العربي سمع القرأ القرأ كلمة واحدة لكن دست على كم زر على اثنين دفعة واحدة بالتساوي مش دست على زر الاول دست على الثاني دست على اثنين طهر واحد فالاثنين طلعوا في الشاشة فالإنسان يطلع يقول ده مجمل ده مجمل يطلع له اشارة تقول له ايه هذا اجمال هذا وضع اشكال هذا موضع اشكال هذا وضع اجمال مش هعرف انا تبقى ليه منك مش هيعرف يكتب اي حاجه من غير ما ايه غير ما انت ترجع له حاجه يبدا العلماء يرجحوا بالقرائن ايه المطلوب دور ولا حت ايه دي العمليه لكتين في نوع ثالث بقى ان بيدل على اكتر من معنى لكن بينهم بالترتيب في دلاله اقوى من صوره في معنى هو اللي بيتباضد في الصوره الاول بس من وراه حاجات صغيره كده بتطلع ما ينفعش دي هي تبقى الاسبق ولا يحمل عليها المعنى والحب المتبادر دائما السابق الى الذهن هو اللي ايه مع احتمال اراده المعنى المحتمل زي ايه مثلا زي ما قلنا الاسد زي ما قلنا البحر ارى بحرا وقفت امام البحر ايه البحر العربي لما يجي يسمع الكلمه دي ايه اللي هيطلع له على طول في الشاشه اطلع له في الشاشه الميه اليم مربوط لكن في احتمال ان يراد به الرجل الكريم الرجل العلامه يراد به كده او كده هو قد يحتمل ده بس يخليه عنده لكن يبني الاحكام على ايه على المتبادل على الاول على السابق في الفهم يبقى ده اسم الظاهر الظاهر يشترك مع الاول خلص المشكله معنا واحد اللي اسم النص يشترك في وجوب العمل به في وجوب العمل به يعني وجوب العمل به يعني أنا السامة لما سمع اللفظ الذي لا يدل إلى على معنى واحد احتمال فيه لو الله لو دستلع الظر واحد الله علم في الشاشة معنى واحد لابد أن أعمل به وابني حكم عليه وكذلك اللفظ اللي يدلني على معنى ظاهر متبادر وفي معاني ثانيه بس ثانوية ما قرينه وسطة تشلها تخليها هي الأول يبقى يجب كذلك أن أعمل بهذا الظاهر يبقى هنا دفع للدعوة اللي بتقول إن الشريعة دي ظواهر أمور محتملة مش كل احتمال أنا أبطي بي الاستدلال لا وإلا كل كلام الناس كل كلام الناس فعلهم ونظرياتهم ومدنياتهم وقوانينهم ودساترهم وعلو كل شيء يحتمش يحتمل كده واحتمل كده واحتمل. بل الاحتمال عندهم صار حقيقة مطلقة بل الاحتمال عندهم صار هو الاصر والتشكك صار هو الاصر معايا يا أخوان نحن أجده مفيش حاجة بقى في الدنيا سابق لا الكلام الظاهر زي ما واحد يجي يقف وسط الناس في اي بلد في الدنيا تكفر بالدين وتطبق القانون بتاعها يجي يقول له القانون ساجد ضابط البوليس عنده ولا عسكري يوقف العربيه يوقف الراجل المتهم يقول له ايه يقرا عليه يسل عليه الحق بتاعته مظبوط مش هو ايه تحتمل ولا لا تحتمل اكيد تحتمل دي مش نصوص تحتمل الالفاظ والتركيب قد اللفظ قد يحتمل والتركيب قد يحتمل اللفظ زي القرآن مثلا يحتمل عس, عس يحتمل اقبل او اذبر الله والتركيب ليه اللي يعقوب او يعقوب الذي بيدي عقدة النكاة يحميل هو ولي الزوجة ولا الزوج يحتمل التركيب نفسه مع ان الالفاظ مفيش اشكال لكن الالفاظة المكتبعة عملت عبارة صار التركيب مهم مشكل مجمل لابد من قرينة لي تقصد مين تقصد وليه الزوجه لا تقصد الزوج ويختلف العلماء من ذلك فهنا اي واحد بيقرا اي قانون بيقرا اي دستور بيقرا اي نظريه تحتمل لكن مفيش ابدا موجر يجي يقول اصلي الحقوق والواجبات اللي انا عليا دي امور تحتمل وظنيه وظاهره وانا هتحتمل امور اخرى يبقى حنبطل كل شيء في الدنيا وهذا غير مستحيل غير لا يكون وعقل وبالتالي نقول ان الظاهر والنص كلاهما جميعا يجب العمل به يجب العمل به لكن الـ الـ الـ النص اللي هو معنى واحد ده امر اقوى في الدلالة وبالتالي وجوب العمل يبقى اقوى اما في الظاهر فهو واجب برضه لكنه في القوه دون اقل من الاول معايا اخواننا هنا بيقول ايه بيقول مثاله قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيره لله على الخاشعين قال ابو جرير الله تعالى يعني بقوله جل سمائه وانها وان الصلي فالهاء والالف في انها عائدتان على الصلاه وقد قال بعضهم ان قوله وانها بمعنى اجابه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجل ذلك ولم يجد ذلك بلفظ الاجابه ذكر فتجعل الهاء والالف كنايه عنه وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطنه لا دلاله على صحته يعني يعني هنا ايه القول والصبر والصلاه وانها يعني الصلاه ظاهر الكلام مضبوط. وإن الصلاة يعني وإنها لكبيرة على القاشعين بعضهم قال لا مش الصلاه واستعينوا بالصبر والصلاة وإن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى شرائع الدين والإيمان لكبيرة إلا على القاشعين ماشي مقبول معنى صحيح ومعنى باطل لكن حشر في هذا الموضع في الحقيقة بلش مكان اللغز الذي حمل المعنى إلينا ما يحتملش ده إلا عند الاضطرار بقى الاضطرار لا في واسطة ولا قرينه ولا دلالة ولا إشارة مفيش حاجة ولكن الكلام كل واضح ومفهوم نستطيع أن نحمل الكلام على الصلاة يبقى ايه ما, ما, ما, ما, ما الإشكال مفيش إشكال يضطرني بذلك الكلام جيد الطبري واضح يقول ما في ذكر اصلا لقضية الإجابة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فلي احمل الكلام عليها يبقى ظاهر الكلام هو الايسر للفهم الأسبق المتبادر إلى الاذهان دايما نحمل عليه القران دايما نحمل عليه الكلام معايا يا مثال قوله تعالى ومن ذرياتنا امه مسلمة لك روى الامام ابن جرير عن السدي انه قال يعني يعني العرب يعني ابراهيم واسماعيل عليهم السلام ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك يعني العرب من الأمة المسلمة يعني العرب قال ابن معلقا على هذا القول وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه ظاهر الكتاب يدل على خلافه لأن ظاهره يدل على أنه ما الله أن يجعل من ما أهل طاعته وولايته والمستجيبين لأمن وقد كان من ولد إبراهيم العرب وغير العرب والمستجيب له والخاضع له بالطاعة من الفريقين فلا وجه لقول من قال عنا إبراهيم بدعاء ذلك فريقا من ولدي بأعينهم دون غيرين إلا التحكم الذي لا يعجز عنه أحد التحكم يعني إيه ها؟ التحكم يعني التسلط على القول بغير حق يعني أنت تقول تقولي كلام عام انا بقول لك اعطي الطلاب هديه فانت جيت وفتخصيت الناس دي بتقول اعطي الطلاب تقول لي لا انا أعطيت هؤلاء هذا تحكم ما دليلك على هذا هذا تحق يفضل تحكم يعني انت على المقالة بتاعتي وقصيتها وهذبتها بمزاجك بدون ايه بدون دليل بدون بين المفترض ان تتصرف في المقاله بحسب ما تؤديه من معه، لكن لو أنت أرادت أنت تتصرف من عندك لو بلا بد من دليل واضح يا أخونا هذا هو التحكم، فهو بيقول أي جملة لطيفة بتاعت ابن جريد رحمه الله وطه. بيقول الذي لا يعجز عنه أحد التحكم لا يعجز عنه أحد أي واحد ممكن يدعى اي دعوه وفي اغبى و... وأسمك من إن يذبحوا بقرة يعني عائشه طب فما تقول أي حد اذبحوا خطمان ديب اي اسم حطه ادخلوا ابوابة هنم حط في اي حاج القطاب لفلان وعلان اللي انت بتعديه اللي كنت مشاركه ونصب عليك حطه ما هو. ده بقى التحكم بغير ولا يعجز عنه احب اي واحد واكذب الناس واضعف الناس واوها العقول هي التي تحسن هذا معايا يا لكن لا يحسنوا التصرف بالدليل الا اثناء فيقول ومن ذريتنا ذريتنا دي ايه لفظ ايه عام داخل يعني كل الذريه طب ليه قلت يعني انا العرب ليه المقصود العرب المقصود من ذريته من زريتهم من قبل اسحاق او من قبل من قبل اسماعي مثال اخر قوله تعالى ونضع الموازين القصفة ليوم القيامة قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى وقولوا في هذه الآية ونضع ونضعوا الموازين جمع ميزان وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص لقوله فمن ثقلت موازينه وقول ومن خفت موازينه فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد للعبد الواحد موازين مش ميزان موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله كما قال الشاعر ملك تقوم الحادثات لعدره فلكل حادثة ميزانه والقاعدة المقررة كما قال الشيخ الشنقيطي، والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه يبجل إيه الحكمين؟ لكل واحد من العباد ايه مش ميزان موازين تطبيق الت دي موازين او موازين ما هو يمكن بالتو اس ده مش يمكن ما هو ممكن صحيح لكن انا يجب ان انا هعمل بالظاهر الظاهر هنا جمع اديني انت دليل تقولي لي ان الجمع ده يقصد به بي يقصد بيه ايه اطيب ها موازين جمع ميزان